ويستأجدونك بالعذاب ولن يخلف الله عذاب وإن يوما عند الله அல் وها وإليهم موقيت <تصفيق> الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ஒ நபீ <government>